باب ذكر مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيف اعلم أن الكسائي كان يقف على هاء التأنيف وما ضارعها في اللفظ بالإمالة نحو قوله تعالى جنة وطبوة ونعمة والقيامة والعبرة والآخرة وخاطئة ووجهه خطيئة والملائكة ومشركة والأيكة وفاكهة وآلهة وهمزة ولمزة وبصيرة وكبيرة وصغيرة وشبهه إلا أن يقع قبل الهاء أحد عشر حرفا الطاء والضاء والصاد والضاد والخاء والغين والقاف والالف والعين والحاء نحو بسطة وموعظه وخصاصة وقبضة والصاخه والبالغة والحاقة والصلاة والزكاة والحياة والنجاة ومناة وهيهات والنطيحة والقارعة وشبهه وكذلك إن وقع قبل الهائراء وانفتح ما قبل الرأي أو انضم أو همزته وانفتح ما قبلها أو كان آلفا أو هاء، وكان ما قبلها آلف أو كاف وانضم ما قبلها أو انفتح فراء نحو قوله غمرة وعسرة وحفرة وسورة ومحشورة وبررة وعمارة وشبهه والهمز نحو قوله امرأة وبراءة والنشأة وثوأة وشبهه والهاء نحو قوله تعالى سفاهة لا غيره والكاف نحو التهلكة والشوكة وشبهه فإن ابن مجهد وأصحابه كانوا لا يرون إيمالة الهاء وما قبلها مع ذلك والنص عن اتكسائه في استثناء ذلك معدوم وبإطلاق القياس في ذلك قرأت على أبي الفتح عن قراءته على عبد الباغ وكذلك حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن الأنباري، قال حدثنا إدريس عن خالفين عن الكسائي، والأول أختار إلا ما كان قبل الهاء فيه ألف، فلا يجوز الحمالة فيه، ووقف الباقون بالفتح، وبالله التوفيق. باب ذكر مذهب ورش في الراءات مجملا اعلم أن ورشاً كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين إذا وليها من قبلها، كسرة لازمة أو ساكن قبله كسرة أو ياء ساكنة وسواء لحق الراء تنوين أو لم يلحقها فأما ما وليت الراء فيه الكسرة فنحن قوله تعالى والآخرة وباسرة ونظرة وفاقرة وتغسرة فالمدبرات والمعصرات والطهراء ونساحران فمدبرا وصابرا وشبهه وأما ما حال بين الراء والكسرة فيه ساكن نحو قوله الشعر والسحر والذكر وسدرة وذومرة ولا عذرة وشبهه وما وليت وليتضاء فيه الياء سواء انفتح ما قبلها أو انكسر فذلك نحو قوله تعالى الخيرات وحيران والخير وغيركم والمغيرات والفقير وخبيرا ونصيرا ونذيرا وخيرا وطيرا وسيرا وشبهه ونقض مذهبه في الكسرة في الضربين في قوله الصراط وصراط حيث وقع والفراق وفراق بيني وبينك والإشراق وإعراضا وإعراضهم ومدرارا وإسرارا وضرارا وفرارا والفرار وإبراهيم وإسرائيل وعمران وإرم ذات العماد وامرا وذكرى وسترى ووزرى وصهرى وحجرى وإصرهم وإصرى ومصر ومصرا وقطرا وفطرة الله وقرا وما كان من النحو هذا فأخلص الفتح للرأي في ذلك كله من أجل حرف الاستعلاء والعجمة وتكرير الضاء مفتوحة ومضمومة وحكم الرأي المضمومة مع الكثرة والياء في مذهبه حكم المفتوحة سواء نحو يسيرون ومنذر وقدير وبصير وغبير وذكر وبكر وشبهه ولا خلاف عنه في إخلاص فتحة الراء إذا كانت الكسرة غير لازمة نحو برسول ولرسول وبرشيد ولربك وبرؤوسكم ولرقيك وشبهه وآمل أيضا فتحة الراء في قوله تعالى في والمرسلات بشرر من أجل جرة الراء الثانيه بعدها وأخلص فتحها في قوله تعالى وللضرر في النساء لأجل الضاد قبلها وقرأ الباقون بإخلاص الفتح للراء في جميع ما تقدم وكل راء وليتها فتحة أو ضمة وسواء حال بينها وبين هاتين الحركتين ساكل أو لم يحل وتحركتها بالفتحة أو الضمة أو سكنت فهي مفاقمة بإجماع نحو حذر الموت ويردون ويردوكم والعسر واليسر ومرجعكم وكرسيه وشبهه وكذلك إن ولي الراء الساكنه كسرة عرضة أوقع أو بعدها حرف استعلاء نحو أمرتاب ويا نير كم معنى وإرصادا ومرصادا وفرقه وقرطاص وشبهه فإن كانت الكسرة التي قبلها لازمة ولم يقع بعدها حرف استعلاء فهي رقيقة للكل نحو مرية وشرعة وفرعون والإربة وفصبر وبشر وفبشره وأنذر وشبهه وكذلك كل رأي مكسورة سواء كانت كسرتها لازمة أو عارضة لا خلف في ترقيقها في حال الوصف ولها إذا تطرفت وكانت لازمة في الوقف حكم أذكره بعد إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق فصل فأما الوقف على الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة إذا وقعت طرفا فكالوصل إن رقيقت فيه فبالترقيق وإن فخمت فبالتفخيم وسواء نشر إلى حركة المضمومة بروم أو إشماف أو لم يشر ما لم تليها كسرة أو ياء فإن الوقف عليها مع الروم خاصة في غير مذهب ورش بالتفخيم ومع غيره بالترقيق فأما الراء المكسورة فعلى وجهين إن رمت حركتها رققتها كالوسط وإن وقفت بسكون فخمتها ما لم يقع قبلها كسرة أو ياء نحو منهمر ونذير أو فتحة ممارة نحو بشرر على قراءة ورش فإنك ترقيقها في الحالين وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا إلى لقاء آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته